قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتُهادِرُ فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيره إلَّا المُستضعِفين مِنَ الْجَنَّ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ لَا يَسْتَضِيعُونَ حِيلَتَهُ وَلَا يَهْتَدُونَ سَمِيلًا